لو صام إنسان الستة أيام من شوال على أنها قضاء لأيام فاتت هل يحصل له ثوابها أم بد من صيام ستة أيام بنية السنة يمكن لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم هذه الأيام الستة من شوال بنية القضاء فتكفي عن القضاء ويحصل له ثواب الستة البيض في الوقت نفسه إذا قصد ذلك فالاعمال بالنيات وإذا جعل القضاء وحده والستة وحدها كان أفضل بل إن علماء الشافعية قالوا إن ثواب الستة يحصل بصومها قضاء حتى لو لم ينوها وإن كان الثواب أقل مما لو نواها جاء في حاشية الشرقاوي على التحرير في فقه الشافعية ما نصه ولو صام فيه أي في شوال قضاء عن رمضان أو عن غيره أو نذرا أو نفلا آخر حصل له ثواب تصوعها إذ المدار على وجود الصوم في ستة أيام من شوال وإن لم يعلم بها أو صامها عن أحد مما مر أي النذر أو النفل الآخر لكن لا يحصل له الثواب الكامل المترتب على المطلوب إلا بنية صومها عن خصوص الست من شوال ولا شيما من فاته رمضان أو صام عنه شوال لأنه لم يصدق عليه أنه صام رمضان وأتبعه ست من شوال ويشبه هذا ما قيل في تحية المسجد وهي صلاة ركعتين لمن دخله قالوا إنها تحصل بصلاة الفريضة أو بصلاة أي نفل وإن لم تنوى مع ذلك لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بما ذكر ويسقط بذلك طلب التحية ويحصل ثوابها الخاص وإن لم ينوها على المعتمد كما قال صاحب البهجة وفضلها بالفرض والنفل قد حصل والمهم الا ينفي نيتها فيحصل المقصود ان نواها وان لم ينوها وبناء على ما تقدم يجوز لمن يجد تعبا في قضاء ما فاته من رمضان وهو حريص على جعل هذا القضاء في شوال ويريد أن يحصل على ثواب الأيام الستة أيضا يجوز أن ينوي القضاء وصيام الستة أو القضاء فقط دون نية الستة وهنا تندرج الستة مع الفرد وهذا تيسير وتخفيف لا يجوز التقيد فيه بمذهب معين ولا الحكم ببطلان المذاهب الأخرى والله أعلم